بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويبتون الزكاة وهم بالآخرة يوقنون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 فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خَلَقَ السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ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 وَلا قَد آتَينَا لُقُمَانَ الْ الحكمَةَ نِشكُرَِّ وَمَ يَشكر فَإِ ماَا يَشكُر, يشكر لَِفْس وَمَنْ كَفَرَ فَ إِ اللهَّه غَنِي حَميد وَإِذْقالَالَ لُقُمَانُ لِبِنِه وَهُو يَعضُهُ يياابُ نَهَ ل تُشرِكْ بِل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 فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر, واصبر على مَا أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خَدَّكَ للناس ولا تمشي فِي الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وَقصِدَ فيِي مَشكَ وَغضض مِن فَوتِك إنِ أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أَن كَرَ الأصْواتِ لَ صَوت الحميدأَلَم تَرَوْ أن اللهَّه سَخخَرَ لَكُمَّ فيِي السَّماغاتِ وَماَا فِي الأررضِ وَأَسبْبَغَ عَلَكُمْ وَسبْبَغَ عَلَْكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةَ وَباطِنا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا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 وَلَو أنما فِي الأْرضِ مِنْ شَجرَةٍ أَقَلَامُ وَالْبَحْر يمُدّ وَالْبَحْرُ ييمُدّهُ مِن بعدهِ السَّبَعةةُ أَببحُرماا نَفدَتكَلِماتُ الله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 وَ صَخرَ الشَّممسَ وَالقَمَرَ كلُلّ يجرْ إِلَ أَجَلِم مسََّ وَأَن الله وَأَن اللهَّه بِمَا تَعمللونَ قَبيد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 وَإذا غَشِيَهُم مَوْج كَذُّ لِدَعَوا اللهَّه مُخْلِصينَ لَ الدّينَ فَلََّا فَلَماا نَجهُم إلىى البَْدِ فَمنِنْهُم مقتَصِدَ وَماَا يجَحَد بآياتنَا إِللا كلُّ خََّارٍ